الهاتف والمستفتي جميلة طريقة ذلك المستفتي الذي يتصل على ا ل م ف ت ي ق ا ئ ل ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي أحسن الله إليك سؤال هو وبعد نهاية المكالمة يقول جزاكم الله خ ي ر ا و ا ث ا ب ك م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريقة مؤدبة مختصرة خالية من تطويل التحاي بلا طائل وتعطي الفرصة لسائل آخر لكن ماذا هنا من المحاذير؟ وماذا هنا مما يقع من الأذايا؟ الأسئلة المفتاعة لاختبار فقه ا ل م ف ت ي فقد يكون ا ل م س ت ف ت ي بحث المسألة وحضر الجواب، ثم يأخذ في ا ل ت ع ن ت و ا ل م ح ا ج ة ليظهر عجز ا ل م ف ت ي وهذا يفعله بعض الذين ش ب ع ت روحهم بالتنفير من العلماء والوقوع فيه، ومن طريقتهم أ ي ض ا الأسئلة ا ل م ف ت ا ل ة لمعرفة انتباه ا ل م ف ت ي فيعمدون بعض الشباب المتدين المغرر بهم لسؤال ا ل م ف ت ي عن موضوع كذا ل ي ث ب ت له أنه صاحب بدعة على مشربهم المغل في الغلو وإيجاد الفجوة السحيقة بين العلماء وشباب الأمة ومن طريقتهم إثبات اضطراب المفتين ومن المهاتفة المؤذية من بعض المستفتين سؤال أكثر من واحد طلبا ل ل ت ر خ ص والإزعاج في أوقات غير مناسبة للاتصال وتطويل السؤال بلا طائل والاتصال على ا ل م ف ت ي على غير هاتف الفتوى ا ل م خ ص ص لها وتسجيل ا ل م ه ا ت ح ونشرها بدون إذن ا ل م ف ت ي فيهما وهذا التصرف خيانة يأتي بيانها.